na <تصفيق> نقص عليك نبأهم بالحق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ni آمَنُوا بِرَبِّهِمْ a bi <تصفيق> warrodan عَلَى kuulu begi i qmo رَبُّنَا konolu rob buna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 بانيب <تصفيق> بمان الظالم من ما نصر الله وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكَ ربكم من رحمته فأووا إلى الكذب ينشر لكم ربكم من رحمته امسِي <تزاور> ذات ولا تزَوَّر عن كزفِ جبْدَتَ الْيَمِيد جاءت فيم ذا ثاليمني واذا غربت تقرب بغدا ثم ما في فجوة ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ I و ترس شم فیذا فران بذ، لا تشيء مالي وربتي بجواتك ذنيك منا يا تيل لانيك منا يا تيل down in our Mhm mhm what the symbol <تصفيق> ونقلبهم ذات النار كذلك بعثناهم ليتساعدوا all about all about bi napi pa bor sal a ay ولا لفط ولا يشعرن بفع أقاذا أو يعيدكم في الملاذ إذ يظهر عليكم يرجوكم أو أجدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ليعلموا أن وعد الله حسطوا أن لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها. وأن لا ريب فيها وكذلك أخذرنا عليهم ليحذقوا أن وعد الله حق تبایدید يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمر جملة سخذا على سيقولون ya ku na سيقولون ta tu biogom ويقولون خمسة ثابس ضم كلبهم رجما. ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ba ولا تقولن بشيء إني فعل ذلك غذا إلا أن يشاء لا تقولن ب شيء إنني فعل ذلك أيضا إلا أجر كيدا نسيت واضقوا ربك اذا نسيت واضقوا ربك نسيت THE <laughs> END <laughs> <laughs> <تصفيق> ولا تقولن لي شيء إن إني ذلك عذا إِلَّا إِشْآءُ اللَّهِ وَلَا تَقُولَنَّ بِشَيْءٍ ألقوا ربك إذا نسيت ألقوا ربك إذا نسيت ألقوا ربك نسيت أقول ارسال الله طداك الله اللعيب